واضح. يلا يا جماعه يا الكتاب ان شاء الله كتاب اداره الوقت هنبدا ان شاء الله من الفصل الثامن النهارده ان شاء الله صف اللي هو صفحه 75 من الفصل الثامن من صفحه 75 انا وبإذن الله النهارده يا جماعه ان شاء الله هيبقى ان شاء الله اقل من ساعة باذن الله <تصفيق> ان شاء الله 11.5 بالزبط ان شاء الله نكون مخلصين او يمكن قبل كده كمان بلاش ان احنا نضغط نفسنا في ان احنا نخلص الكتاب للاخر على اقل تقدير هناخد ان شاء الله الجزء الفصل الثاني والتاسع اللي هي مرحلة التنفيذ ومرحلة المراقبة ان شاء الله فريق كله يبهز الكتاب ان شاء الله واللي فاتح معانا الصفحه ومتابع ان شاء الله إيه يدوس اس رقم فصلنا اللي هو الفصل الثامن ان شاء الله فاللي جاهز معانا يا ان شاء الله يدوس 8 اللي فاتح الكتاب او الفت بتاعه او كده يدوس 8 يالله <تصفيق> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إنا الحمد لله نحمد ونستعين ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ثيئاتنا بما يهدي الله فهو المهد يضلي فلن تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد خلال الفصول اللي فاتت يا جماعة من كتاب إدارة الوقت فإن كان الفصل الرئيسي عندنا هو الفضع وإن كان الفصول قبله بتناهي لي وبعده هي تطبيق لي فإن مع بعض كان شبا وإن سعيد جديد الوجبالية الجميلة اللي الأخوة والأخوات هنا عاملينها ما شاء الله وعملينها رائعة وأحب في الأنمع أن أنا أسألكم وأخذ رأيكم كفيد باك في نقطة عمله الجزء للناس اللي لم يبعتوه الواجب هاته التطبيق السهل البسيط في نقطة التخطيط اليومي والتنظيم الوقت اليومي للوقت في نقطة ان احنا قلنا بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة ان احنا عاوزين ورقة يتكتب فيها الانجازات الحاجات المطلوبة انها تتعامل وفي ظهرها او في الصفحة اللقصاتها تقول انت عملت ايه وماتش ايه وتعلم عليها صح ولو تذكروا حتى كنا احنا حطين بوست على صفحة احلى شباب النهاردة الضخ في حتة ان to do make a to do list حد ارى جماعة البوست ده لو حد ارى البوست ده يدوس ثلاثة كده لو حد ارى البوست ده يدوس ثلاثة كنا عاملين بعنوان to do make a to do a list انك فعلا اي انسان عاوز ينجز حاجات كتيرة في الحياة وعايز ينجز وقته صح ينفع من غير النوتة دي واحنا اكدنا على الموضوع ده وقلنا انه مهم جدا حتى لو مش حد شافها لو حد يجيب لنا الصورة ويرفاهرنا تشوفها ان شاء الله طيب يا جماعة اي اي لو حد يكتب لنا عن تجربته مع موضوع المفكرة الهومية يعني يا ريت لو حد يكتب يا جماعة اكتر حاجة استفادها من التجربة دي وحنا بنتابع بعض يا جماعة احنا في فرق قولنا بين المحاضرة عادية وما بين تدريب عملي في دورة فإحنا في تدريب عملي في دورة قائم على التواصل ما بين المدرب والمدرب والواجب العملي اللي كل مرة ذا شيء رئيسي وأساسي وهذا جدا وتابعته نتنا نسأل صراحة دعات لي جداور وحاجة جميلة جدا جدا ومشاء الله ناس عملها فانعاوز اسأل يا ريت لو انت تكتبه الناس يقولوا أثارها في حياتهم مصطفى محمود وذات نظرنا مهمة جدا وانه راحة تامة وعدم نسيان الموعيد دي نقطة خطيرة اكبر مشكلة نقطة ان انت يبقى عندك عدد وتقول انا كان عندي معادي كذا وانسيته وكذا بقى لو ناس مستنيين هناك وانت متأخر عليه ومكافهة كلا رهيبة وانا قلتلك يا جماعة انا شخصيا كان يبقى قبل ما كنت تدوليست كان بيحصل لي بقى في المحافظات ان يبقى فيه نار من قبل حتى قبل احدى شباب ان يبقى فيه مثلا عندي محاضرة محافظة معينة وابقى ناس الموضوع خالص هلهم بيكلمون ايه دا احنا مستنيين اكو فدي مشكلة فاللقطة اللي قالها إيه إيه مصطفى محمود فعلا رائع يوسف المعتز اول مرة معانا ربا ببارك فيك ويا ربا تبقى معانا دايما على طول وحاولت مع اللي فاتت ياريت لو حدا من المزي يجب لنا لينك الدروس اللي كانت من بسلة شباب ان شاء الله وبنرحها طعم بكل اللي حاضرين معانا اول مرة عندنا جنة الدنيا قالت تنظيم الافكار طبعا انها تنظم افكارك كويس جدا احمد الحمد بيقولك كان موضوع لي وكانت مع نفسي فعلا انك هتخلص دروس علشان اول مرة عملتها من واحدة بس من ست اهداف بس اخر يوم اللي هو مبارح قفلت الست معمد الله وكانت فرحة جندا جدا اني اخيرا اقت اهدافي الحية احمد جدا يا جماعة ان ده واحد يتدرب ويتدرب تحادي حقق اللي هو كلها عاملت حية عشانه كلها جماعة حية احمد حمدي كلها ندخل ستة حية ليه جدا جدا ان شاء الله لان ياللي حينه واحد يطور نفسه وينمي القدرة واحدة واحدة لحد ما القدرة تتحول ليه مهارة ده اللي احنا عاوزين يا جماعة نبقى بنتطور مش مجرد ان احنا بناخد دورات وخلاص فأنا طبعا سعيد بقولة احمد حمدي ثاني اه اه اه واني جناتي بتقول اهم حاجة في موضوع النوتة اني لاحظت ان في عبادات من لم اجد يوم واحد ينتبه بقى بحاجات اللي نقصة عنده ام يوسف بتقول مهمة جدا حددت المهام ومش بننسى اي شيء والوقت فيه بركة الله إن اي اي ما يعودشش تاني يقولك ده الوقت ما فيهوش بركة انت بصخرا من بركة الوقت بزنوبك ده انت مش عارفي ابدا نظم وقتك بس نظم الدنيا تبقى كويسة جدا ان شاء الله طيب يا جماعة نبقى ان شاء الله في شغلنا النهاردة ان شاء الله اللي بيسأل ايه النوتة دي قلنا بس ان كل واحد يجيب نوت بوك صغيرة بالنسبة لناس اللي, اللي بتسأل ونقوم انا مثلا عايز انام النهاردة خلاص هنام مثلا ساعة 12 خلاص قبل ما نام احدد ايه المهام المطلوب مني بكرة والله هروح احضر مخاطرة كذا واذاكر كذا وأ ازور كذا واعملهم واحد سين ثلاثة قولنا ما زودش على نفس سوننا دي قد تزودش على نفسك يعني ليه يا حمد يا حمدي كنت عامل ستة واحنا كنا طلبين احنا نحط اربع اونا نحط اربع حاجات مثلا في البداية اخلصهم افرح اخش بخمسة وهكذا ما تزودش على نفسك واعمل اقل منطقتك ايه قسل السونة بيقول بفضل الله احسن اطوره احسن مجاهدة نفسه المرة قرأت كتاب من اوله وخلصته و رجعت اكتر من القرآن ومذاكرة يومي بد قيام يومي ما شاء الله ما شاء الله اسد السنة بك يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اعملوا يا جماعة تحية خمسة كبيرة كب لأسد السنة ما شاء الله عمل خمس حاجات قوية جدا جدا ربنا يا رب يبارك فيكم وشد يا جماعة كده ما عاوزين نحمس نفسي ونحمس بعضه ونجتهد دخلوا بالك انا كنت اقيل ان من الحاجات الجميلة في ورية الانجازات دي نقطة كافئ نفسك بعد كل انجاز نقطة ايه كافئ نفسك بعد كل انجاز دي حقيقة دي حقيقة خلاص ومكافئة كبيرة مكافئة كبيرة لما تقدر انك تخلص انجازات يوم كامل. اقول لكم مثلا جماعة على مثالكم احنا على مثال مثال مثلا احنا فيه عندنا في المنطقة اللي احنا فيه, فيه في المنصورة فيه مطعم اقفول وطعمية وبطاعة صحيحة مشهور وحلو فكت انا ومجموعة الشباب اللي معايا كنا بقوم نعمل ايه كنا بنلقى متفاقين مع بعض ان احنا صلينا الفجر مع بعض في المسجد وكنا شطرين وقعدنا جلس الضحى و جلس الضحى ما كماش ما ضيعناش وقته وقعدنا قولنا الاسكار كاملة وقعدنا قرأنا جزء القرآن بتاعنا ولو كان حد عندنا تسميع سمعه وقعدنا جلسة القرآن, القرآن للآخر كنا نكافئ نفسنا على طول كنت قوم وخدهم ونروح بقى المطعم ونفطر مع بعض نفطر كويس نزبط ونفرحه هجزء لو مرة بقى ضعت جالب الضحى لو مرة اللي قعدوا يتكلموا الوقت ضاع او مش عارف ايه وبتاعملون بصوا يا جماعة مفيش فطار يا دكتور مش عارف ايه مفيش مفيش فطار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص فالفكرة انك نقطة المكافأة دي بتفرق مع نفسي جدا يا جماعة النفس عاملة زي اعزاكم الله, الله يعني الحيوانة صغيرة اللي محتاج يتهذب فعلا بالثواب والعقاب النفس الامارة بالسوق دي عشان تتهزب مش بسهل ابدا عارف انت عزاكم الله مسلا لما بيبقى فيه حيوان اليك مسلا المعين يجي يعمل حقاك ويسا يكافؤوه يدولو حتة مش عارفة وحتى حصان خليه حصان حلو النفس عام زي الحصان يعان <تصفيق> انك الحصان لما يجو يكافؤوه يدولو سكر كده ومش عارفة ولما يعمل حاجة معناه عنه السكر وهكذا فانت كافئ نفسك وعاقبها عشان تحصي على تربية نفس كويسة وتهذيب للنفس كويس فلانا انا عاوز اقوله انك شوف مثلا ممكن انت واحد زي ما كنت اقل المسال واحدة مثلا بتحب الشوكالاتة. فتبقى مثلا ايه? ايه جايبة مثلا ايه جالاكسي باردل بتاع الشوكالاتة الحلوة دي. وتقوم هي مثلا ايه? عايز تأكلها كلها لا. طاعة البصر. كل يلا لكم معنا بيقول لك بسم الله بيقول لك ان مرحلة التنفيذ والادارة للخطة التي اعددتها هي المحك الفعلي الذي يمكن ان ينتقل بك فعلا من العشوائية الى الحياة العملية المنظمة والمرتبة او فعلا يعني هو عايزين نقول يعايزين نقول ان اقدرت الوقت فعلا هتغير حياتك هتغير حياتك فعلا هتحولها من الحياة العشوائية الى الحياة المنظمة المرتبة وما يا جماعة انا عايز اقولكو على حاجة انا كان في النهاردة عندي معاد كنت دايما ببقى انا متضايق ودي مشكلة عندي اني ساعات ببقى انا ضغط نفسي في كذا معاد سوروح معاد متأخر ودي من الحاجة اللي احاجها معارجها في نفسي معاكو ان شاء الله لا باذن الله بعد ده كتاب ظاهرة التهاون في المواد لدور محمد موسى الشيط انا بقول لهم له كتابنا بقى المية وتبقى اي اي ايه من الناس في سعرات كتابنا معظم نسلموا في حالة سماء سعادة الالتزام بالمواعيين ايديا سلام ودي حالة مفتقدة عن كثير من المصريين مفتقدة عن كثير من المصريين بجد يعني دي مشكلة كبيرة جدا يا صلو صلو صلو الحمد لله يعني أنا غالبا كل الايام بتاع الدرس حتى قدرت وقتا قابله لو حقيقة يكون في الغرف من ايه ويكون موجودة اول واحد هكذا شوف بيبقى فيها فرحة لما تبقى انت متاخر ولا حاجة تلاقي فيه نكد وهم وحزن و هكذا فليه لا افرح بالالتزام بحاجة جميلة جدا وحاجة منظمة و جميلة بيقولك ايه ان العبرة ليست بالخطط المتقنة دون تنفيذها مش هنقعد نحط خطط وما ننفذهاش لا العبرة في التنفيذ فان ذلك لا يعده مجرد امال وانما لابد من التوازن بين التخطيط والتنفيذ وده اكبر مشكلة احنا نلاقي واحد يقولك بنا انا ما بخططش ما بتخططش ليه عمل حاج اصلا لما بخط خطة بتفشل ومش نفذها أوه. اولا احط الخطة سنين مرسل فيك يبقى تعمل ايه احط خطة حط خطة لاتك وعلى قد حضرتك وما تكلفش نفسك فوق فقطها افتكر انت بتاعة الانجازات اليومية اكتب عليها من فوق ذكر ناسك بقاية لا يكلف الله السن الا وسعها أنا ما بيكلفش نفس الا وسعها انت ليه بتكلف نفسك فوق وسعها ما تكلفش نفسك فوق وسعها دي نقطة إيه إيه مهمة جدا احنا عاوزين ننتبه لها جماعة ماشي طيب جزاك الله كل اخير يا محمود بيحط لنا الصورة المطلوبة مننا في كل حاجة يا ريت تتابع معنا بقى كعبة فوق. طيب بنقول اولا في نصائح تعين عند تنفيذ خطتك ابدأ فيه انجامك خلي بالك بقى خلي بالك دوس اولا ثانيا لما نجي نشوف النقط اللي هو متكلم فيها في الفصل ده عشان اه ننظامه كده بيتكلم عن ثلاث نقط بيتكلم عن كم حاجة جماعة الفصل ده ثلاث نقط رئيسية اولا نحتعينك عند تنفيذ اختطر اولا ثانيا ثانيا هي صور نصوص الوقت نصوص الوقت نتبه لنصوص الوقت طيب ثالثا كيف تقضي على التأجيل كيف تقضي على التأجيل فدي نقطة مهمة جدا احنا عاوزين ننتبه لها جدا جدا جدا طيب بنقول ايه بقى بنقول اولا نصائح تعينك عند تنفيذ خطاتك ابدأ فيه انجاز مهامك قالك واحد اعمل ايه ابدأ دائما بالمهام الصعبة والاعمال غير المحببة أوه. والنقطة دي كان في حتى ناس كانت لسه دكتور عبد الحميد كانت عن المذاكرة عن خطط المذاكرة وكانت ايه راي جماعة يدوس خلا كان الدكتور سامر عبد الحميد كانت عن المذاكرة ونقطة انك ابدأ بالصعب بمرجامد وكان في ناس بتتناقش في أبدأ بالصعب ولا ابدأ بالسهل سؤال حلو جدا جدا جدا ايه هو لما بتيجي تاكش نفسيا بتيجي بالحرق القرر ولا الحلو قلول انتم لما بنيجي ايو احمد قال لي ابدأ بالحادق امر عشان اختم بالحلو سيبنا من ان الناس في بنات موانا تقول لك بص انا بعد موك حاجة حلوة احدق كده عشان بجزع مش هبيت سيبنا من النقطة دي لوقتي انا بكلم بواجه نعام ان نقطة انك لما بتيجي تاكل المنطقه الطبيعي انك بتاكل الحاجة الحابة الاول او المرة الاول وتسيب الحاجة الحلوة للاخر فدي النقطة المهمة جدا فهو العلماء بصراحة يا جمال اختلفوا في النقطة دي نقطة ابدأ بالحاجة الصعبة الحاجة السهلة ولا اعمل ايه ويا كذا ايه انا اقول لك على فط حلوة جدا فما تبدأ بالحاجة الصعبة و... وتقف فيها تلاقي ان انها بيبقى عندها مشكلة خلاص وانها بتتعقد وهكذا فانا اقول لكم على الحاجة لو انا عندي عشر مهام لو انا عندي عشر مهام عندي منهم اربع صعبين اوي اوي وستة سهلين اقول لها على الحاجة اعمل ايه ابدأ بمهمة سهلة فتح شهية كده مش احنا قبل الاكل بيبقى في حاجة شهية كده خلاص ابدأ بفتح شهية اول حاجة سهلة يبدأ لي ايه بعد كده يا جماعة نتل المركزين معايا لما انا ابدأ بالحاجة السهلة لي كم حاجة سهلة و كم حاجة صعبة ها اما نشوف الناس اللي في يبدأ لي بعد ما انا خدت الحاجة السهلة دي خمسة سهلة واربعة صعبة بعد ما ادقت بالحاجة السهلة اخم الاربعة صعبة ثم خد باقي السهل بقى واختم بالسهل فدي نقطة مهمة <تصفيق> ناشي طيب بنقول ايه بقى يا جماعة بنقول النقطة التانية اجعل اهم نشاطاتك في ساعة الزروة يعني لما انت يبقى مطلوب منك خلال اليوم وانا هحفظ القرآن وانا هعمل كذا وانا هعمل كذا خلي الحاجة اللي محتاجة نشاط وحماس والكلام ده بتبقى بدري في ساعة الزروة وانت فايق دي نقطة مهمة جدا بعد كده قيل من الاعمال الروتينية قدر المستطاعة حاجاتش اللي بتضع منك وقتك لمره في الفاضي خلاص اتخلص من كل ما ليس له ضرورة فاكرين يا جماعة مين فاكر؟ جدول ترتيب الترتيب الاولويات بتاعت عاجل ومهم عاجل وغير مهم مهم فاكرين يا جماعة شوف دي منزل ده الواجب العملي ان المفروض اللي يبقى متابعة معانا يبقى الحاجات دي عملتها واجب عملي وبتطبق فده يفرق معهم جدا صدقون يا جماعة الانسان اللي هياخد الدورة بتاعتنا دي ويطبقها بشكل كويس ويعمل واجبات العملية بتاعتها ماه جدا جدا جدا جدا جدا بيقول له ايه اجل الاعمال الروتينية الى وقت اراطم يعني ايه اعمال روتينية مثلا واحد طالب بصور حد هنجعه مثلا في ثانوي او اعدالي حد هنجعه من ناس موجودين في الثانوي او اعدالي ناس موجود في او اعدالي بيضاع وقت ترتيب مثلا بيرتب الشنطة واحد بيرتب اللحلة يخدها للكورس واحد بيعمل مش عارف ايه, إيه بيحضر حاجات في الواجب الحاجات الروتينية اللي بتضيع منها جزالة كل خير ام عبد الرحمن رفعت ده البصد وقت بتاع الخطة إي إي الحاجات دي خليها بالليل خليها قبل, خليها قبل ما تنام يعني انا عايز اقول لها الحاجة من الحاجات الروتينية اليومية مثلا وضع الخطة وضع الخطة انا قلت لكم قبل كده يا جماعة افضل وقت الوضع خطة تمت. ها جاوبوني يلا افضل وقت قبل ما نام قبل ما نام ليه ده حاجة ما تعدش تضيع وقتك فيها طيب بعد كده بنقول ضع ملفا خاصة للأعمال الروسينية وكن بإنجازها في الأوقات الضائعة من يومات ماشي؟ لا هزا هزا الباب بيخوز السلام عليكم استبركيزه صوت واضح تمام انا طوله بس عشان الرسم من كل حاجات السبتة كل يوم اللي مش متجددة حاول تقللها وتخليها في الأوقات الضائعة اشتذكر أن المعظم الناس يقضي في الأعمال الروتينية من 30% ل 65% من وقته وإحنا كنا نتكلمنا في الموضوع بالتفصيل قبل كده الوقت اللي بالغداء التجهيز للغداء الانتظار قبل الغداء الاعداء التلفزيون بعد الغداء الكلام ده كل ده هو ده لصوص الوقت الذي انت اخذ بالك منها كويس قوي يقولك مهما يكون العمل صعبا ابدأ به فانك بمجرد ان تبدأ فسوف تنتهي قريبا ان شاء الله تذكر لا شيء يغرب الانتهاء قدر الانتهاء والعمل الذي لم, ي... لم يبدأ بعد لا, تحف... لا تعفزك لانهاءه بينما يدفعك العمل غير المنجز الى محاولة انجازه يعني ايه الجملة دي عن نبي كده وهنا مثلا بيقولك ايه بيقولك لا شيء يغرب الانتهاء قدر الانتهاء والعمل الذي لم يبدأ بعد لافزك الانهائك بينما يساك العمل غير المنجز الى محاولة انجازه اننا مش ابقى عايزة خلص وخلاص لا. لما يبقى عندي عمل غير إيه منجز لا ده يدفعني ان انا احاول انجزه وحاول اخلصه فهو برضو بيقيد نظرية انك حاول ابدأ بالصعب وخلص منه ده يحفزني اخلص الحاجات اللي بعد كده طيب بعد كده ثانيا لصوص الوقت لصوص الوقت بيقولك نعم هناك بعض اللصوص الذين يختلون حياتنا في خضم انشغالنا ويأخذوننا بمنأة بعيد ما يعطل استرسلنا بما اردنا ان في حاجات كتير بتسرق الوقت كان بيقول إيه عشان بس إيه ننجز الوقت شوية بيقول لك تعالى نتعرض لبعضها واحد المماطلة والتأجيل المماطلة والتأجيل ايه المماطلة والتأجيل بيقول لك هو اللص الأكثر شهرة على الاطلاق خلاص ومعظر يعشر التأجيل والمماطلة ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا واختلاق الاعذار لتأجيل يوم انا مثلا ايه انا جاي من النهاردة درسة عبان تيجي خلي الدرس ده بكرة طب ما تيجي اعمل كذا مش حافظ ده مشكلة كبيرة تبوز لك جدول بكرة طيب انا اعالج موضوع الممطلة والتأجيل ده ازاي اولا بيقول لك الارغام خلاص يعني ايه بيقول لك ان التأجيل والتسويف لهم اسباب شوف ايه هي الاسباب عشان نعرف نعالجها إيه الإرغام بيقول لك لا إراضيا المر يهرب من الشيء المكلف بعمله دي حاجة لإراضية ما تعمل كذلك لا لا مش قادر بعدين إذا كان هذا شيء تكليفا مباشرا ويستلسم جهدا وعملا فالنفس الإنسانية دائما ما تعشك الركون والراحة والدعا النفس الطبيعة إذا أنها ترتاح وما تعملش حاجة وكده فلما بترغب بتهرب طيب عدم توافر الحماس إذا لم يتوفر لدى المرء مننا الحماس اللازم للعمل ما فإنه سيجد نفسك نحو الابتعاد عن هذا العمل ومخاول التفادي فعشان كده قطر من حماسك في العمل وانت راح تعمله وإحنا في دينا من الحاجات اللي بتحمس علينا أي عمل عمول لا هي أنية أنية من أهم الحاجات اللي تحفزني لأي أنية والإخلاص واحتساب الأجر واحتساب الاجر دي من الحاجات اللي تشجعني جدا جدا على اي عمل طيب بعد كده الخوف الخوف يدفعك للمواطلة فالخوف ان الفشل او السخرية هو الذي يجعلك تؤجل القيام بعمل ما وتعلى تأجيله يوم بعد يوم وهجل ان واحد يقولك ايه او واحد مصنوب مثلا منه تصميم معين اا النهار اا لا لا آه بكرة اا لا, لا لا بعد بكرة خايف لا التصميم يطلع وحش الناس يقول له عنه مش عارف ايه فلا مطمطلش وينجز انا بحب قوي جماعة والله من احب القيادة الى قلبي فلقتحم العقبة خلاص اقتحم خليك انسان مقتحم كالشيكوب صرف حلو جابني قوي نقطت انك فلقتحم العقبة اقتحم كل عقبة توقف اي, اي, اي, اي لو فيه ثد تفتته لو فيه مية طريق تسفلته خلاص على قد ايه على قد ما تقدر ويلا فرصة بعد انتو هنا نبشركم ببشرة حلوة كنا لسه نعملها تسريبات على الصفحة بس انتو يعني ايه بدام حررين من اولى الناس بيها فكرتني بس الحتة اللي فادت دي نقطة ان احنا ان شاء الله انا كان بقالنا فترة طويل زي ما انتو عارفين لا لا لا كان بقالنا فترة طويل زي ما انتو عارفين نقطة ان احنا طالبين ان كذا حد يعمل لنا نشيد ويحد يعامل لها كلمات وحد يعمل لها كذا وكذا وكذا اه ف للأسف محدش في ناس حولت كتير وفنين زي ما تشوفوا حتى جذوهم لا كل اخر طبعا انا عاصلها ايه عملونا حبة اه اه اه اغاني ومقاطع وبتاع انما كانت ايه اشيها ما هياش حلوة خالص فمشمانستار جزال الله كبير قال لي جملة مهمة جدا يا ريسي أسف عايزين عم نخطش ايه يموشنا بس وهوكا قلنا عشان ايه عشان الناس ما يعني عشان ادارة الغرفة والكلام ما يبقاش بس خطاب القول فالمهم فا فبينقول ايه فاحنا الحمد لله ربنا يسر يعني الحمد لله وقدرنا ربنا فمشمانستار قال لي انت احسن واحد هتحاول انك تعمل النشيد انك تحس بالكلمات والمعاني بتاعته في الوجهة يعني الحمد لله وعملنا وعملنا الكلمات نشيد جديد الحمد لله وعملنا له اللحن والحاجات بتاعته ان شاء الله وبإذن الله قريب ان شاء الله, الله نسجله ونظبطه ويبقى منتج قوي وحلو قوي إن شاء الله فكان في من الحاجات اللي فيها هما دول احلى شباب ان فيش مستحيل دي كلمته لو ادى فدي فتته لو 100 طريق هيسفلته وقت التحدي حد تاني ان شاء الله هتشوفوا كلامه هتبقى كبيره يعني فربنا طلع دي بيقول لي صفات احلى انه انسان مقتحم انسان مقتحم للعقبات اللي بتقف قدامه ان شاء الله هدي فتته لو من الطريق يسفلته مهما كان مفيش اي حاجة تقف قصاده بدم لله وبيعمل هذا العمل لله وبيقتحم لله مش مجرد جرء التهور طيب بنقول ايه الخور احنا بقول الحاجات رصوص الوقت قلنا اللق... الخلط من اهمية أم... الامور معناها ان انت بتعمل تربية ترب... الولويات مانستاش عالف ايه المهم العاجل و ايه المهم الغير عاجل فالدنيا دخل في بعضها وصلت فيقولك كثير من البشر اللي يعرفون اولوياتهم اوليات اوليات ماذا يقدمون وماذا ماذا يؤخرون باي الامور يبدؤون ماذا يودون عمله وما الذي ينبغي تأجيله وهذا اللص لا يخفى على صاحب العين البصيرة طيب حل اللص ده ايه جماعة الجدول حل اللي الصدق الجدول راح ديقول لك انهي جدول وان الجدول اللي كان متأسم 4 تربع اللي فيه مهم وعاجل مهم وغير عاجل غير مهم وعاجل غير مهم وغير عاجل وقلنا ترتيب الاولويات في كل واحدة او الحاجات الغير مهمة وغير عاجل نحاول ان احنا ما نعملهاش اصل طيب رقم 3 3 ده من ايه منشور ناس الصحية رقم 3, 3 من ايه هه. اللي انا اعب اتكلم فيها دي الوقتي تمام، ثلاثة من لصوص ال... الوقت تمام؟ طيب إيه بيقولك إيه؟ عدم التركيز فقط تبدأ في عمل شيء ثم تتوافل القيم بمكالمة او لعمل شيء آخر هذا من شأن يعني يضيع كثيرا من الوقت أيوة، هي دي، بصوا يا معنى نضغط رقم ثلاثة دي بتاعة عدم التركيز هي الفخ اليومي لكل واحد فينا على الفيسبوك وياريب تركزه معي انا بسميها الفخ اليوم على الفيس ازاي واحدة تبقى اصلا هي مشغولة ومعندهاش وقت خالص ومش فالطفة على الفيس ولا عين وتقول والله انا هفتح ثانية واحدة بس ثانية واحدة هد. هخش على جروب الميديا مثلا هعمل والله بس اشير لينك معين وغاص تلاقي اللي حصل اول ما هي فتحت خلاص اه قامت ايه ايه, ايه او اول ما هي ايه ايه ايه فتحت خلاص لأ الله دفلنا تخاطبت ايه لمين اخيرو حرمي النازل اللي ايه انجرد تو مش عارف ايه تخش تشوف ايه تو ده اا اا اا عامل ازاي وهكذا لما خدش بالي والله هواري وعليكس اواري رجاء اسمشيل مش عارفين والله ما خدش بالي انا اسم انا اسم علشه خلبي باليكم معي فالمهم لقينا والله بتبقى ايه فيها اضطراب كتير للناس اللي عادين يا جماعة للمحدة بيخش يقول السلام عليكم هنا فلو انا قعدت لكل واحد مثلا من السبعين ارد السلام في السبعين مرفوه في نفسه الغوء فانا جدا والله ان ده الناس بتدايق اصل ليلة ان بحاجات دي بتسعد كده ده في الشريط بقى بيتسجل فسام حد بيجي اسمع الشريط وكل شوية ساوا عليكم وحكس اتفضل تحس ان الدرس ده متسجل في القهوة مثلا بتاع بتاع <تصفيق> مشكل فسامحوني معاليش شوالله ان انا غصب عني وكان حتى في قصة الغرفة الصوتية قوليك مش كل حد يخش يقول السلام عليكم اتفضل ترد السلام فكان في ناس اصلا اشتكت في الموضوع ده ماشي فقال ايه بنقول ايه بقى؟ بنقول ان اه اه ما هو مش لازم احمد الحمد لما ان ده يعني تكتب اسمايلي يعني ما مش لازم اتحك لو عدا <تصفيق> احنا هوالي والله بنتكلم حبيبي فيه كتاب ادارة الوقت النهاردة الفصل الثامن وبنتكلم بقى فيه اللصوص الوقت الحاجات اللي بيع الوقت فمنها عدم التركيز فقول لواحد يبقى داخل العرسيز عشان يعمل حاجة معينة يلاقي إيه؟, ايه؟ مش عارف مين دخل خطب مين يخش يتفرج على صور خطب يلاقي نفسه دخل بعد صور خاطبته كان في واحدة صاحبة صاحبة خاطبت صاحبه البروفايل بتاعها جامل جدا يخش وبعد كده يستبعي قول استغفر الله العظيم سامحني يا رب انا اللي دخلني في البروفايل صاحبة صاحبتها تلاقي واحدة ورنسل حكاية واحدة صاحبتها ايه مش عام ايه اتجوزت مش عارف مين تقوم دخلها ع البروفايل بتاع اللي ايه اتجوزت ايه ودخوش ايه تلاقي صاحبه مش عايف مين مين اللي كان في الجيم اه دفلان دا كان معي في المدرسة او الله تلاقي نفسها وسط الفوتوز بساعته هو في الجيم وفي النادي وهو في الماسي افوه مش عارف ايه وفجأة استغفر الله العظيم سمحني يا رب انا اللي دخلني هنا ايه اللي دخلت يا اختي هنا ما تخوشش ايه <تصفيق> وانت ايه اللي دخلك ايه ما تخوشش ايه دايما سبحان الله اول حاجة بتتعامل على الفيت ا او فلان انجزل كذا تزوج او فلان او مخدف فلان كله يخش على يجد على طول ويوجد يدور كاية السلام ايه ملهاش صورة كده ايه ملهاش مش عارف ايه يا جماعة يعني نتق الله ونتذكر قول الله يعلم خائنة الاعين يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فدي كارثة كارثة يا ربا سبحانه وتعالى مراعي انت قاعد بتعمل ايه وبتشوف ايه وهكذا فنخلي بالنا يا جماعة كم دول محرمات الشديدة جدا فانت عشان ما انتاش مركز تخش من حتة لحتة لحتة وعد ما يعدي ساعة ولا ساعة ونصل الله وانا كنت داخل اعمل ايه وتنفى اصلا وانا يا رب كنت, كنت داخل اعمل ايه ولا انا كان مطلوب مني ايه فدي مشكلة كبيرة جدا عايزين ننتبه لها يا جماعة جدا جدا جدا نخلي بالنا منها طيب بنقول ايه بقى بنقول رقم اربعة عدم قدرتك على قول لا الشخص ايه اللي بيكسف خلاص اللي يقول لك إيه إيه لا دا يا فلان تيجي معنا آجي يا فلان تيجي معنا ومجيش ليه تعال يقول لك سيزعله اصلاف لا لا, لا لا لا لا الشخص الذي لا يستحمل رفض الزيارات والدعوات والمخدفة يعني انا مثلا انا من غير زعل خالص ودي ملهاش اي علاقه خالص من كانوا ام باليوم الاخر فهل ضيف وهي ملهاش علاقه انا مثلا ما سامع بقى اكلمكوا دلوقتي انا بيتي هنا ليه ان انا ما ينفعش حد يزورني الا باذن دي في حاجه غلط يا لا لازم ما فيش حاجه غلط خلاص ما دام ما هوش سائل لحاجه واحد جاي كده يقضي وقته خلاص دي ما فيش اي حاجه وبيتك تم فيه اللي انت عاوزه والاستئذان وكده من السنه ودي ما فيهاش اي حاجه خالص فانت حد دلوقتي من غير داعي ومن غير حاجه ومش حاجه ضروريه ولا اي حاجه خالص فانس بتقول معلش انا اسف والله انا عندي درس وانا غرفه صوتيه ربنا يقول لك طب ايه الغرفه الصوتيه طب طب صوتيه ازاي يعني الغرفه طالعه صوت ايوه ده نقلقش على بعض فانس والله ممكن وقت ثاني واحنا نسالب فدي ما اي حاجه ومش حاجه تزعل يتعلم بعقاته عمره ان هو ما يجيش الا ما يستاذن دي حرمات بيوت ودي حاجه ما اي غلط يا جماعه ماشي طيب بعد كده وعشان كده في القران وانقي لكم ارجعوا فرجعوا ده معناه لو واحد يخش بالزيق ممكن عدم فتح الباب او عدم الرد على اللي بيخبط خلاص ده ما معناه ارجعوا مش لازم يتقلق ارجع ماشي قطعات وانا بتكلم الوقتي جاي تليفون حد يخبط مش عارف ايه صديقة على غير موعد شوف احنا لسه بنتكلم هو قلق ايه عليه هو فده بيعمل لك طبعا قطع ليه التفكير حدد موعيد لاجابة المكالمات تريد ان تقول وهكذا فلا الشيء المنطقي كان مثلا كان دكتور ابراهيم الثاني جماعة نفسه هو كده الراجل ده جماعة كان مستو انه هو بيطبق اللي بيقوله انا توريكم لو جبليكم برين تذكرين كده عدد المزدات يتبقى عندي على الموبايل يوميا تتهابه القص انتو مشتخيالين انا فيه وقت انا فيه وقت معين انا برد عليه مثلا ايه على التلفون في وقت معين او كده خلاص غيره لأ مش مهم امتع جمعنا <تصفيق> بس قلنا انت الفيس والواتس والكلام ده كفاك ان لو حد عايز امر معين يبعته وانت تشوف انما الوقت ضايع او كافة ده طبعا في مضيعة للوقت كبيرة جدا بدان من غير حاجة ضرورية عاجلة نشيط طيب بعد كده المجهود المكرر, المجهود المكرر بقى ان تكون مهمة كان فيه شيء ما وتتركه لتفعل شيء اخر ثم تقعد مرة اخرى لما كنت تقوم به من الاول هكذا هذا الامر يجعلك تبذل جهد المضاعفة لما يجب ان تبذله يعني ايه موضوع المجهود المكرر ده يا جمعا يعني انا عايز افنها بيقول ان انت لما مثلا على سبيل المكتب تبقى يوميا بتظبط المكتب عشان تقعد تذاكر قبل ما تذاكر بقى فيه مجهود مكرر كل يوم اشيل الحاجات اللي عليها وهعمل شاي و... لا لا لا انا اضبط الحاجات دي مرة وأضبطها. مثلا من الحاجات برضو اللصوص الوقت واحد قطته مش مظبوطة القوضة مش مظبطة المكتب مش مظبوط القوضة مش مرتبة وهو الصبح عاوز يلاقي هدوم وينزل بيها فيعضي ضبع وقت رهيب في التدوير يدوروا يدوروا يدوروا وبكرة يدوروا يدوروا يدوروا طبعا من لصوص الوقت الرهيبة ايه حالة لو كان وضب قدت وضبط الدنيا خلاص مش هيكرر اوضوا ده تاني ابد ماشي؟ طيب بيقولك بعد كده التخطيط الغير واقعي ده من لصوص الوقت ان احنا نخطط وننظم امورنا في الامر يتياه نفسي انت مش هتعرف فترجع يجي لك احباط ادارك الوقت يا جماعة الاحباط ما تقبل شجع نفسك وما تكلفش نفسك فوق طيب بعد كده من النظام اللي لسه وقولها اوراقك مباصرة حاجتك مهمة الدولب النظرة ضائعة الكتب من المكتب باي صباح الموضوع جد بعد كده الاجتماعات غير الفعالة ناس عاملة من اجتماع من محضر اجتماع ومن غير حاجة مهمة ولا حاجة عجالة لا بدنيا ضائعة خالص من المسألة مثل, مثل موجودة من فريق العاصمة مثلا حضر الاجتماع بتاع اجتماعات مهندسية سبتة كده شو مثلا من المنظم مرتب الاجتماع يبقى محدد ليه هو ثابت من الساعة كذا لكذا وشوفته يقولك أنا عمل كذا يتعمل كذا هو ده يا جماعة الشغل, الشغل الاحترافي اللي بيعمل كيانات احترافية خلاص يعني زي ما احنا قلنا النهار النهار ده ان شاء الله أنا قيل ان انا خلص 11 روس ان شاء الله بإذنها ب11 روس بالزبط ان شاء الله بخلص مهما كان اللي حصل الاجتماع عليه وقت الوقت يلتزم به مهما كان الامر طيب. بعد كده قلنا لعلاجها احسن الاجتماع واتعلم الطرق الفعالة واحنا ياريت حد يرجع ليه درس فن ادارة الاجتماعات في دورة العمل الجماعي وبناء فرق العمل ياريت يا جماعة لو حد من الادمنز يجيب الدرس ده درس فني ادارة الاجتماعات اللي موجود في طريقة الله تبع سلسلة نقطة بص يا جماعة ان احق عرف عند المصيرين كده اني بص يا جماعة احنا ستة ونص يلا لا غلط المعادة الساعة كده الساعة كده ده شيء رئيسي وهم ونلتزم بالمواعيد ما نقولش نستنى بقى. لو كله يلتزم بمواعيده مش هنقض نستنى بقى كده بحاجة نبقى فيه معاد نلتزم معاده وما نستناش حد اللي جه جه ونبدأ بيه الانتظار يضيع وقت كبير اسماء انتظار الاطباء والمرور وغيرها استفاد من الوقت واشغل اوقات الانتظار بالاستغفار وكان فيه تصميم متعامل هنا جماعة في نقطة قلنا ان لو كنا عاملين حاجة اسمها المقترحات العشر لكل للعشر دقائق حتى بتاعة الموسطات من مكان لمكان كنا احنا عامل لهم شغل حلو اوي لو حد يجيب التصميم ده ويرفع باجزاء الله كل خير دعني الاوراق الكتيرة ولكي لا تضيع, ب... تضيع بينها وتحسن لإداراتها استعمل نبدأ A و P و C و D قسم في النوت رفع على طفحة <تصفيق> إن من النوتات الحلوة برضو اللي هي متقسمة ألوان بيبقى لها حاجات طرفي كده واحدة خضرة واحدة بنافسيجي واحدة زرق واحدة مشابتعة وكل حاجة حاجة معين مشان أنت منوع فيه بيقولك إيه تقسمها A و P و C و D ايه الكلام ده الورق على ده النوع الاوراق اللي لا يحتاج الى دراسة او حفظ بل يحتاج منك قرارا ثوريا لا تضيع الوقت ومتخليش الورق ده معاك نضة طويلة التز القرار وحولها للشخص المعني ده يا جماعة حتة التقسم A و P و C و D في الادارة للناس اللي في الادارة حد هنا يا جماعة قسم ادارة مثل دارسين ادارة او كده يلسوا سبعة دي من الحاجات اللي يجد الموضوع ادارة في وقت ده يتفرق معك بكده انا لو قد أد ادبي يفكر بجد احد من طالب كلية التجارة ولسه ما تخصاش فكر فعلا في قسم ادارة اعمال وخد بعد كده ام بايه او من أو لما ربنا يكترونك مثلا بقعك فلوس تاخد من الجامعة الامريكية ده تبقى حاجة قوية جدا جدا طيب بيقولك به دراسة ثم اجراء هذا النوع يجب اتخاذ اجراء بشأنه ولكن بعد الدرشارة او جمع المعلومات فده عاوزك تحتفظ به شوية ماشي اوراق حفظ احتفظ بهذه الاوراق في ارشيفك ورتبها وعادة ما تكون هذه الأوراق الأهمية قانونية او ذكرها مهمة او حاجة زي مثلا إيه؟ عقد عمل بعد ذلك الأوراق إلى سلة المهملات كل الأوراق التي لا تنطبق عليها التقسيمات أعلى يجب رميها في سلات دون تردد وإلا تجتمع الأوراق كثيرة لا تحتاجها أيوة نيجي بقى دلوقتي لواجب عملي وأول واجب عملي النهاردة ان شاء الله يلا يا ريت نركز مع بعض بقى يا جماعة ده واجب عملي رقم واحد للنهاردة وهي ادارة ورائك ادارة ورائك ياريت يا جماعة الناس اللي متابعة معنا الدورة من اولها نجمع بقى الوجبات العملية اللي مطلوبة مننا ان شاء الله لان على فكرة ال الفصل العاشر لا هيبقى فيه ا حاجات كتير ايه بقى موضوع ادارة ورقنا عاوزين نعمل ادارة الورقنا ايه و بي و يعني ايه سنصل على النبي كده اه وركز معي انت الوقتي على مكتبك كل واحد مكتبه الوقتي او دولة تبقى الكلام ده فيه وكتبه الكلام ده او او او ايه ايه عاوزين نتمع الورق ده ونطقع الوعدة دي ايه القاعدة دي نهن الورق اللي عندي قوضة ملخبط ومباردة اولا ورق محتاج قرارات ثورية ورق محتاج قرارات ثورية وحاجات انا محتاجها ضروري جدا جدا جدا يعني ايه يعني على سبيل المثال انا عندي امتحاني ياريتنا مع... اللي مركز معي دوس خمسة جدا انت الوقتي وانت كتبك وإنت كلها وراء بعض هتعمل هتقسمهم اربع اماكن A و P و C و D خلاص؟ اولا A انت عندك مثلا انت حان الترمي الاول الوقت صح انت حان الترم الاول ماشي طيب يبقى من وسط الوقت والمذكرات الورق اللي ليها علاقة حان الترمي الاول ده ياخد ايه يا جماعة ايه اللي ها قلولي ايه اخد طبعا هه جاوبوا ايه اخد ايه كمع أنا... بقى الحاجات اللي انت بتدرس فيها واللي بتزاكد ومضبطها الوقتي وداخل بقى اللي بتحنطيع الترم الاول هاتها ايه ماشي بعد كده هتلاقي وسط الكوتو حاجات, حاجات دي حاجات دي مثلا انت هتدرسها الترم التاني وحاجات ترق ايه مانا ما محياي ومسي احنا عادين بنشرح هولوقتي LA و P و C و D بدي بمثال عن كل واحد فينا ورقه متسنكش وحياته متسركشة لما بيجي يدور على مذكرة ولا حاجة من وسط المذكرات بيتبهدل فاحنا بنقولي ازاي نعمل ادارة الورقنا ادارة سليمة عشان ده من لصوص الوقت اللي بايع وقتنا فانا اكون مرتب ورقتي كويسة افرق معي جدا قلنا الف الحاجات العاجلة الورق اللي انا محتاج اهستخدمه دلوقتي الايام دي فترة عاجلة ده ايه اكسر مية ده بعمل فيه ايه ده هحطه في رقن معين كده ان شاء الله اي اي اي بتاع اي اي اي طيب ايه ماشي وسط الورق والكتب هلاقي ان فيه ورق لسه قطرة ليه مثلا ورق كتب التيرم التاني او حاجة جاية بعد كده خلاص ده ياخد حرف ايه يا جماعة ها الناس اللي مركزها معنا ده ياخد حرف ايه ها. تمام ياخد حرف بي ياخد حرف بي الحاجة اللي محتاجة دراسة دي تاخد ايه ورق ايه تاخد بي ان انا ايه مأجلها شوي طيب وسط الورق ده هتلاقي ورق ومستندات هامة هتلاقي ورق ومستندات هامة زي ايه مثلا زي شهادة ميلاد بطاقة شهادة تخرج مثلا إيه حاجات الدراسية إيه ورق إيه رخصة إيه ورق مرور ورق مش عارف ايه, إيه الاقي إيه وسط الورق ده عقد عقد ايجار مهمة بقى للتطلب يا جماعة وصل دفع مصاريف اه لازم يكون في عندك حافظة ليه هذه الأوراق المهمة ما هو ما ينفعش أن أنت مثلا تلاقي أن فجأة آخر السنة النتيجة مثلا عايزة ما ليه والله أصل أنت ما دفعتش المصاريف ما دفعتش المصاريف والله العظيم أن أدفع المصاريف لا احنا وصل عندنا ضع وإحنا ما فيش دليل إن إحنا دفع المصاريف من اللي قال الله والله إذا أنا أخذ الوصل وكذا خلاص هاته عارفين يا جماعة الوصل الأحمر اللي هو بتاع النسخ اللي هو بتاعة المصاريف إيه اللي فهمهم جميعا يدو ساربعة كده قول ده اللي انا قصوده وانا ده والله مجلس ترك ان انا رايح بتقولي انت ايه مفيش الانت ما دفعت فسألا دفعت وجبته لها جبته لها دي نقطة مهمة جدا جدا فالي احنا عوزين نقوله ان ما فيش حد من احلى شباب يدعم انه غرقة مهمة انتوا بعد كده يا جماعة ان شاء الله هتبقوا مقاد هتبقوا ان شاء الله قادة ومديرين ليه فروع مؤسسات وجمعيات خيرية كبيرة الورق مهم جدا جدا جدا ليه في ورق لما يضيع ممكن سجن يعني على سبيل المساء من اللي احنا ان شاء الله بإذن الله هنفتحه مسلا ان شاء الله قريبا لما تيجي المفاقات مسلا في المنصور لو في ورق معين في التصريح او كده ضع يجي حد ولا مفاتش اقول الله هو الورق التصريح اللي هنا فين اقول له استنى كده والله اصله ضعه وسط الكراكيب ده كانت قلت لا لا لا خلاص شمع يا عم بالشمع على المكان ده يا عم يبقى احنا بسبب فشل ادارة الورق ده عمل لنا وقت رهيب يبقى احنا يا جماعة منتكلم في نقطة مهمة الوقت اهو وهي ادارة الورق ادارة الورق دي مهمة جدا جدا ماشي يبقى ايه الورق العاجل الوقتي بيه الورق اللي هنحتاجه بعدين سيه المستنادات المهمة والكلام ده لا, لا دي تتحط في عفظة او عارسين يا جمال والدوسي اللي, اللي بيتقفل بكابسونة ده بيبقى فيه دوسي بكابسونة كده اخضر ولا احمر ولا شفاف كده ده يتحط في الورق المهم ويتحط في درج ورق مهم من الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها كواجبات عاملية يا جماعة كل واحد فينا يعمل ان شاء الله برضو درج ليه المهم ده ما يبقاش محصوص وسط الورق لا لا لا كل الورق المهم ده جماعة يتحط فيه ان شاء الله درج الحفظة ويتحط فيه درج الورق المهم عشان لما عود ادور عليه بعد كده ما مني طيب دي ايه بقى دي دي الورق اللي مش مهم اللي ما عدتش محتاجه الورق بتاع امتحانات بتاع السنه اللي فاتت الورق اللي كان بتاع عارف ايه وخلص خلاص دور عدى خلاص هشوف ايه اللي انا محتاجه, محتاجه منه واحطه في بي واللي انا مش محتاجه ما عدلوش اي لازم اخده وارميه في سائر في سله المهملات على طول في سله المهملات على طول يبقى احنا نقطه مهمه جدا يا جماعه الناس اللي بيضع منها وقت رهيب جدا في إدارة الورق بنقول اتقن الموضوع إدارة الورق ده بشكل كويس وظبطوا لA وP وC وD الموضوع ده مهم جدا جدا جدا زي ما احنا بنقول ماشي؟ طيب. بنقول ايه فده وجب عملي طيب. ثالثا بيقول لك كيف تقضي على التأجيل اقضي على التأجيل ازاي قال لك ضع وقتا للانتهاء من كل مهمة اقول والله انا المفروض هروح اا اا اا اخذ الحصه الفلانيه من الساعه كذا للساعه كذا واحط لها وايد لو هي الدرس بياخذ ساعه احط عم ساعتين نص ساعه مواصله وانتظار خد على نفسك عهدا خليك راجل جدع وبنت الجدعه برده قلنا الرجوله دي يا جماعه من الصفات ما هياش ذكر وانثى خلاص كده النقطه مهمة جدا وحتى في النشادي الجديد حتة برضو لها علاقة بموضوع حتة من الراجل واللي قدي كلمته بكامنا ان شاء الله الكلمات هتعجبكم قوي هننزل منها ان شاء الله تصميمات على الصفحة في الفترة الجاية هتعجبكم قوي ان شاء الله طيب بيقول لك تعرف جيدا على مهامك ابدأ في العمل الآن انجز هذه المهام اولا لسنتظر الاحاء او المزاج الملائم واجه المهام الغير محددة المهام الصعبة والكبيرة فتتها حتة يعني مثلا واحدة عندها عزومة مين يا جماعة هنا معانا من النساء متزوجات يدسوا ستة كده فالعاوز اقوله النساء متزوجة مثلا وعندها عزومة يوم الخميس مفيش حاجة اسمها هنا تكتب في الجدول يوم الخميس عزومة لا لا لا دانا يا جماعة والله في جزء بس ما وقت يعني اسمه ادارة العزومات واحنا بنتكلم بقى في اداره الوقت والله ده مش وقت ضايع اصلا يبقى فيه على الغرفه الصوتيه بنكتب مثلا مفيش ناس تستعجل الموضوع ده قال لكم خشوا على منتبه فتكات تقريبا كانت زوجتي الاسئله بتاع الموضوع ده هو اسمه ايه والله في دوروا اعملوا سيرش يا جماعه على اسمها اداره العزومات زي ما احنا بنتعلم اداره الكلام بيتك الكلام ده في وإن شاء الله يا جماعة من المفاجآت الجميلة اللي احنا showing you إن شاء الله قريبا من خط السنة جاية إن شاء الله إن هيبقى في حاجة صفحة جديدة حتى إن شاء الله لما نكون نبقى قادرين عليها إن شاء الله يبقى اسمها أحلى شباب متزوجون دي من المفاجآت الجميلة جدا جدا إن شاء الله أحلى جاب متزوجون ويبقى في صفحة الأطفال اسمها أشبال أحلى شباب أظن نحن عادي أن شغل لكم إيه تربيته من الخطه زي الفل خلاص احلى شباب مسوقين ده هيبقى بقى ايه للزوج والزوجة وبناء البيت المسلم واه جميل واشمال احلى شاب زي نظام ايه مهذبون جونيور كده ومصلحين صغار وكده بقى بقال له حاجات اهتمام بالطفل وتربيه الاطفال والنشاط وفتره حضانه وابتدائي واولي اعدادي وكام ده هيبقى فيها شاء الله حاجه كويسه او فانا عاوز اقول مثلا من حاجات اداره العزومه دي ازاي انك مثلا عندي تعرفي انك ممكن تكوني طباخة شطرة جدا ولكن عزومة تفشل بسبب سوء اضافة الوقت ازاي اني عندك عزومة يوم الخميس يبقى عاملالها خطة من اول الاسبوع ان انا والله المفروض في حاجات لازم تبقى سخنة وفي حاجات مهياش سخن ومفي حاجات مهياش كذا وكذا وكذا بيقولك مثلا منه انك تجيبي عدد افراد الناس اللي جايين العزومة طيب بعد كده انا جاي لي مثلا العزومة دي عشر افراد اه عشر افراد كل واحد يأكل مثلا مناب فرخة والفرخة اربع منابات يبقى انا محتاجة فرختين ونص قولي عم تلات فرخات ايه بقى تشوفي انت محتاجة قد ايه خلاص اللي ما تكلم فيه ده على الفجر يا جماعة والله مش وقت ضايع عاوزينك كل واحده والزوج يساعد زوجته في الموضوع ده برده احنا مثلا عندنا عزومه في العيال كهربا في البيت طبعا للكل خلاص يبقى احنا محتاجين ثلاث فراخ محتاجه ايه كمان محتاجه كميه لحمه قد كده محتاجه خضار قد كده ماشي هعمل حلويات ايه هعمل كذا وكذا وكذا العزومه الخميس من يوم التلات مثلا ابدا ايه كل الحاجه تكون موجوده من يوم الثلاث والخضار جه والفراخ ومش عارف ايه والكلام يوم الاربعاء تكون الحلويات خلصت وتعاملت مليلس العزوما دي مش هتبقى فرقة معاها انها تكون صخنة ولا مش ال ال يوم العزوما بقى من الصبح الحاجات الخلصانة ممكن حتى الفراخ نفسها تبقى مسلوقة من علبيات ومن الخميس مثلا اقوم ايه, ايه تبقى تتشوح بقى وتتحمر وكذا وكذا وكذا والله انا بقى ده يا جماعة ضاية. ده تبقى في الوقت انك من قدارة البيت انك تكون زوجة نجحة او حتى لو اللي لسه متزوجتش تساعد اهلها في البيت بالمنظر ده وان العزومة يتعامل لها خطة ووقت وورقة وقلم ونزبطها مع بعض واحدة واحدة فالكلام ده مهم جدا فيبقى المهام الصعبة والكبيرة زي عزومة لا تبقى متقسمها على خطة التلات ايام أي على اقل تقدير اليوم الاول هعمل كذا واليوم التاني هعمل كذا والثاني هعمل, هعمل كذا وحتى بعد العزومة بعد العزومة بقى يتقال ان موضوع ان لأ انا بعد العزومة المفروض ان انا هيبقى عندي مواعين كذا تتعمل فقط كذا وهكذا الموضوع ده مهم جدا ومؤثر بعد كده بيقولك لا تتردد تعلم وقت اتخاذ القرار خذ قرارك فارمتورش متردد لا تنتظر نتائج مثالية ما فيش حاجة بيرفكت ما تحسبش ان كل الناس بقى نجحة وبتعمل الجدول بتاعها المظبوط والكلام ده ابدا الكندا هواش مظبوط خالص ما توقعش مثالية. لا تخف من الخطأ اغلط وارجع وقوم وقع وما فيش اي مشاكل خالص اثبت وما فيش اهم اي حاجة لا تقلق ما تقلقش استعم بالله ولا تعجز وقلنا دائما شجع نفسك شجع نفسك اسأل عن مشكلات التأجيل شوف ايه الحاجات اللي انت بتأجيلها و اجعل لنسك حافظ دايما دايما اتعلم شوف يعني من الحاجات اللي عايزك تكتففها نقطة اعرف ايه هي قطعة السكر بتاعت نفسك دي نقطة مهم اعرف يا قطعه سكر على فكره نقول ان الحصان لو ياخذ قطعه ويعمل كذا وكذا اعرف بقى السكر بتاعت نفسك اللي انت مهتم بيها تبينه فمهم قوي واخيرا تذكر احذروا ضياع الاعمار فيما يبقى لكم ففائها لا يعود احذروا ضياع الاعمار فيما لا يبقى لكم, لكم فسائتها لا, لا تبكي على لبن المسكوب وفتيك قم واملأ كوبا اخر لو بحب الجملة دي او جمعة ياريت, ياريت لو حد يكتبها مش بس تكتب كلمة لا فائدة من البكاء على لبن المسكوب لا لا تبكي على لبن المسكوب قم واملأ كوبا اخر دي جملة جميلة اوان وحبها وكان أو الدكتورة صامر حد لذول احمد شوئي كان بيقول حاجة نختم بيها بيقول ان دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فارفع لنفسك بعد موتك ذكره فالذكر للإنسان عمره فده رقطة مهمة أوي نشد حلنا جماعة نستعين بالله ولا نعجز زي ما قلنا إن احنا إن شاء الله هنخلص درسنا ساعة 11 ونص من إدارة وقتنا هو الحمد لله 11 ونص بالضبط كنا مخلصين الحمد لله الفصل بتاعنا اي اي اي انا عارف انه ممكن يكون في ناس مش موجودة عشان ناس ما عندها الجمعة والكتر. احنا ان شاء الله يوم الجمعة هنخلص يوم الجمعة ان شاء الله هنخلص هايبقى عندي مؤتمر بس احاول قدر الامكان حتى لو انا اي اي عرفت ان انا اسجل لكم حتى الجزء الباقي وهكذا ويبقى موجود فان شاء الله انا هسعى لكده بحيث ان يوم الجمعة الساعة التسعة ان شاء الله يكون نهاية هذا الكتاب ننهيه على خير ان شاء الله مطبعه. اهم حاجة الواجبات العملية يا جمع اهم حاجة الواجبات العملية وعايز اسأل انا خلاص خلاص أنا, انا هاخد اسئلة ايوم انا هسأله دلوقتي يا جماعة احنا عاوزين معاد للامتحان عاوزين معاد للامتحان على كتاب ادارة الوقت على كتاب إدارة الوقت <تصفيق> ياريت لو حد يقول لنا معايدة هو حد المنصر الآخر درس هيبقى الجمع ناخد الامتحان إمتى؟ الخطة ان احنا دورة الكتاب خلص ولكن الدورة ما زالت مستمر بعد خلص الكتاب يا جماعة ان شاء الله هيبقى عندنا بإذن الله كتاب ظاهرة التهاون بالمواعيد ياريت لو تجبوه من دلوقتي ظاهرة التهاون بالمواعيد لدكتور محمد موسى الشريف فده ان شاء الله يبقى الكتاب الجاي وقلنا بعد كتاب ايه علو والهمة خلاص واشوف كتاب اوقف الشمس هنقدر ناخده كمان بس تبقى الدور يعني اقوى دورة دورة وقت حصلت ان شاء الله يعني دورة فيها ثلاث كتاب بحاجة قوية جدا طيب احنا قلنا ان هنخلص كتاب الجمعة ان شاء الله احد يلا كل واحد يكتب يلا اقتراح يعني معه احنا نعمل وهو التصويت على اللي انتو اقترحتو ام يوسف بتقول يوم الحد على مصطفى بتقول في اجازة نصف العام يلا شنبك لو فيها جماعة تسجيل اول نوقف التسجيل خلاص سبحانك الله محمدك نشد الانتنا استكفرك ونا توبه طيب دلوقت هو يا جماعة خوص عشان كاي ايه عشان بس الناس اللي ويقودوا ايه يسمعوا الحاجات وقتهم ما يضعوا شكرا الدرس كان قربته خلاص في جزء الثامن المرة الجاية ان شاء الله خوص التاسعة والماشر